وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِالضَّرَّاءِ وَأَوَّجَهُ رَبُّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض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 الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه